الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس السادس القراءة والكتابة أولا القراءة التدريب الأول انظر واستمع واقرأ انا انت أنت هو هي طالب مدرس طبيبه طالبه هذا هذه خالد التدريب الرضع انظر واستمع وقرأ هو طالب هي طالبة هو مدرس هي مدرسة انا تركي انا من سوريا انا مهندس انا من باكستان هي مصرية انتهت الوحدة